so cool. Let's g o you え ونحن نعلم رسوله الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم والحمد لله الذي من علينا بالقرآن العظيم وأكرمنا برسالة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي في مستهل هذه ا ل أ م س ي ه ا ل د ي ن ي ة التي ننقلها لحضراتكم من المسجد البحري ب ق ر ي ة ط م ط ا ل ج ز ي ر ة بمركز ا و ق ب م ح ا ف ظ ة ا ل ق ل و ب ي ة